بوك تو إرواي مورو ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون فيديسي باشلني نيرش كوفردم تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية ميرو سبانيش شكد نيرش كنارو اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه مير بورتوجيز كودا ماتلادغالا را هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه او نو علاغي نينو ايتاليانني كودا ماتلادغالنو نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه میر చాలా బాగా మాట్లాడుతారని నేను అనుకుంటున్నాను ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا اي باشலني وكே ரకంగా ఉంటাই اللغات متشابهه الى حد ما اللغات متشابهه الى حد ما نينو فيني باगाने ارثم تشيسكوغالانو استطيع ان افهمها جيدا استطيع ان افهمها جيدا ثاني ماطادادم مريو برايدم كستم لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيئا صعب. నేను ఇంకా చాలా తప్పులు చేస్తునే ఉన్నాను. وما زال اعمل اخطاء كثيره. وما ازال اعمل اخطاء كثيره. దయచేసి ప్రతిసారి నన్ను సరిదిద్దండి. ارجو ان تصحح لي دائما. ارجو ان تصحح لي دائما مي ووچارنا چالا باگوندی نطقك جيد تماما نطقك جيد تماما ميل كولم سولپ ووچارنا تو ماترمي maatladutunaru عندك لهجه بسيطه عندك لهجه بسيطه mere ekkada nunchi vacharo evaraina chepagalaru yastati'u ash-shakhsu an ya'rifu min ayna ant yastati'u ash-shakhsu an ya'rifu min ayna ant mi matrubhasha emite ma hiya lughatuka al-um ma hiya lughatuka al-um mira bashaka sambandhinchina evaina పాఠ్యక్రమాలు నేర్చుకుంటున్నారా మీరు ఏ పుస్తకాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు దాని పేరు గుర్తులేదు لا اعرف اسمه في الوقت الحالي لا اعرف اسمه في الوقت الحالي داني سيرشكا ناكو غورتراوتم ليدو العنوان لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي نينو داني مرشي بويانو لقد نسيته للتو لقد نسيته